جزاهم عيدا ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خاندينا فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم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 فوسقنا به جمع إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحبل قير لشديد أ فلا يعلم إذا ذعفر ما في القبور